بسم الله الرحمن الرحيم صادق والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا, فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءوا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 أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هلالك مهزون من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفذعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولا